نطيني لحظة قربك أغفوة رأيت أشوف من عذابي يا أنا بظليل دم لقيتك أنا بيتك وانت بابي أنت يا العين عن غايل احضر بلاحظة غيابي ولو يسئلوني ولو يسئلون على حبك هايم بحبك جوابي دونت دونت بكتابي دونت بكتابي قصتي وانت عنوان كتابي وانت عنوان كتابي وانا <تصفيق> كان نور روح وعيني سلسل بيه للجمهور قلبوا شمعة يا عقار يا, عبار يا عبار <تصفيق> بعيني رسمك نوار رمشي حاريس وانت فعرنيس كل كيا لي اكتب بدمي وما ضاع طيني لحظه كل شي عربا سمع عاني يا من هوت وبعت عتني يا ت وبعت عتني تبع برات و قلبي فديتك بعته و شرته بعته و شرته وشلون فتحت عني وهو انت بي وحب لقيتك <لك> فتحت عيني و هواتك بيا اول لقيتك بيدك امري وهذا عمري وانت تدري قد حناني والهاني والهاني, والهاني دميعاني حيران حيران حيران عيني, عيني لشوق تضحك لو تبتشيني انت نجمة كل يال تضوب ظلمة ايامي انت قطرة تشوق عذبة وترويك الظامي انت نجمه لي الانتظار ظلمت ايامي انت قطره شوق عذب او كل ضامي يا عباز يا عباز يا عباز انتاج شركه القبك انا ونشكي بحبك صورت ماجنونة انا فارق انا فارق انا فارق ايش لا نوسك جمور قلبو شمعة سنيني يا عباد يا عباد يا عباد يا عباس <تصفيق> من وردي الذبال وانا اخجال مني ترحل وعودي موتي من هجرك ارحم انت مرهم ربي عالم سر وجود وحيك تكلام لعيوني سلام لعيوني سلام قلش تختار قتل انا احلام لجروحي بالسام لجروحي بالسام غيرك ما صوا انا عاشق وانت تدري ولوني سيتك شن هو انا عاشق وانت تدري ولوني سيتك شن عذري انا عرفك شن وصفك انا كأفك وانت جودي لجروحي لجروحي لجروحي, لجروحي بلسم انت عانى بحبك الاول وبروحي وبروحي وبروحي nda semsoortek li drupu mustakbehe Enta ya wali ki l'amur wa agli menwalii Chaba ki mnishahad, ahla wa sakin bbali Enta ya wali ki l'amur wa agli menwalii Chaba ki mnishahad, ahla يا عباس يا عباس يا عباس بصوت الملا لؤي البغدادي كلمات والحان ابو محمد الحميداوي التوزيع علي فاضل الهندسه الصوتيه أحمد عباس وعلي فاضل تم التسجيل في ستوديو ارت كواليتي يا من سكان روح ومهجيت وعاني سلسبي للجموع وقرب وشنعة يا من